أنت الهادي أنت الحام ليس الهادي إلا هو دنيا فانية بقيه لا إله إلا هو أنت الهادي أنت الحام ليس الهادي إلا هو. Dünya fâhi bâti bu Lâ ilâhe illâhu Erenler meclisinde Deste sarı gülidim Açıldı ele geldim Soldu içende الحق ليس العادي إلا هو دنيا فادي باكي لا إله إلا هو أنت العادي أنت الحق ليس العادي إلا هو دنيا La ilahe illahu Işık yulusu işit, işit. Üşkine deli oldu Elenler manisine Daldıysen de oldum Endel hadi endel hak ليس الحدي إلّا هو دنيا فان باقره لا إله إلا هو أنت الحدي أنت الحق ليس الحدي إلّا هو دنيا فان باقره لا إله إلا هو انت العالي انت العظ لم شان هارني هو فاني لا اله الا هو ليس له هادي هو فاني لا إله إلا